صدق ولا بد أ ن ا ن تصدق زمان بابا كيرلس كان اختار واحد من الرهبان يرسموا ص ف على إ ب ا ر شيء ضمياط ابونا ر ه ل ر ا ه ب ده هو إ ن س ن تقي جدا فخد بعضه و هرب واختفى عن ا ل أ ن ظ ا ر واختفى في مكان لا يعلمه أ ح د ل د ر ج ة ان الجرايد كتبت البحث عنه في الحدود ربما حد من حاصل حدود يعثر على هذا الراهب ف ش م ا س في المرقصيه قال يعني ايه البابا يشغل نفسه يعني واحد حب يرسمه أ س ق ف ما يهرب ولا يقعد يعني خلاص هو يستاهل يبقى أ س ق ف وقدس البابا يعني لازم يكبر العمليه ة المناقشة بيقول ي ل كاهن في حوشكين ف أ ب و ن ا قاله حبيبي كده غ ر ط كده غ ر ط تروح تعتذر للبابا كيرلس عن الكلام ده أ خ و ن ا الشاب ده دخل جوه ا ل ك ن ي س ة و ع ا و د يتناول أ ب و ن ا قاله حبيبي سيدنا البابا هو نزف وروح اعتذرله رايح عند سيدنا البابا هيقول له إ ي ه مش عارف يقول للبابا إ ي ه يعني أ ق و ل ه يا ع ن ي ي سيدنا أ ن ا غلطان يا سيدنا حقك علي يا سيدنا اتكلمت عليك يا سيدنا الراهب مش عاجبني فبقى س ح ي ر ة ش د ي د ة جدا أ و ل ما قرب على البابا البابا مدرو الصليب قاله تعال يا اخويا تعال ى ما ا ل ب ط ر ك ه مش عاجبينك ا ل أ ي ا م دي ولا تصرفاتهم مش عاجبك أ ن ت إ ي ه دخلك يا بني ف إ ن البابا يرسم اسكوب ولا ميرسموش ا ا ي الحاجات بتخصك يا بني تعال يا ب ن الله يحالك ويباركك وحط الصليب على ر أ س ه رجع الشاب طبعا في تعجب شديد البابا كيرلس عرف الموضوع ازاي والبابا كيرلس بقلبه الكبير يغفرلي من قبل ما اروح له من قبل ما اقوله انا غلط يلا ق و الله يحلك يا بني اصل ا ل م س أ ل ة ج م ا ع ة ان البابا كيرلس ده اب والشماس ده ابنه واذا فقد الاحساس بين الاب وابنه تبقى خ ر ب ة ا ل ع م ل ي ة مش كده ولا ايه وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق ولد اسكندرية في ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة والولد د ه يعني زميله قاله بابايا في ا ل ت ر ب ي ة والتعليم مفتش هيجبلي الامتحان من الاداره ب ا ب ا يجبلك الامتحان تدفع عشرين جنيه الواد ت ر ق من ابوه عشرين جنيه وقبل الامتحان البابا كرولس راح اسكندريه فالراجل خد ا ابنه عشان البابا كرولس يصليله عشان الواد ايه ينجح يا سيدنا الواد قاله الواد حرامي سرق منك الفلوس عشان ي ج ي ب و له الامتحان يا سيدنا الواد صغير قاله تعالى اتسرقت ابوك ولا لا قاله ا ي و يا سيدنا والفلوس الراجل بقى و ق ت مذهول بقى انا الاب محسش ا ي ت ان انا ت س ر ق ت وانت يا سيدنا اللي في مصر تحس ان ابني سرقني اه اصل ابوك السماوي بيبدي ا ل أ ب ا ء الروحيين عين زي ا ل أ ش ع ة ا ل ر و ح ي ة صدق ولابد أ ن أين تصدق م ن ة بنت عبد الناصر كانت ش غ ا ل ة في د ر ا ل م ع ا د ف ففي يوم من ا ل أ ي ا م س أ ل ت ا ل أ س ت ا ذ زكي شنوله المحامي عميد معها للدراسات القبطيه دلوقتي سؤال قلت ل و استاذ ذكي انا عايز ا س أ ل ك سؤال الكلام دا كان البابا ف ر و س لسه عايش قالها اقول يا منى قلت له ا ل ب ط ر ق بتاعكم فيه ايه غريب يعني قالها فيه ايه ابدا يا بنتي و ب ط ر ق بتاعنا رجل الله يعني قلت و ه بابا على ابوها اللي هو عبد الناصر يعني الانسان الوحيد اللي يطلع بابا يوصله ل غ ا ي ة ا ل ع ر ب ي ة ويمكن ي س ت ح ل ه الباب هو ا ل ب ط ر ق ب ت ا ع ك ا ل ب ط ر ق بتاعكو فيه ح ا ج ة غ ر ي ب ة ل د ر ج ة ان ابويا اللي ه ورئيس ا ل ج م ه و ر ي ة يطلع م ع ه ا ل غ ا ي ة ا ل ع ر ب ي ة ويقول و له مع ا ل س ل ا م ة يا والدي ا ب و ك ا ل ب ط ر ق ده فيه حاجه ة غريبة ي طبعا ف حاجة غ ر ي ب ة لان ربنا لما ب ي د ي ه ي ب ة بيجعل يقول لك حتى ان ارضت الرب طرق انسان جعلك حتى اعداؤه يسالمونه هو ذا البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق مرة واحد من وجه بحري جاب امي مره امركبها ماما بحري هفرجك واحد وجه هو البوتوبيسي قولها جاب جاي فلسحة حاجات ده انا بقى بقى في على عمرك ما تفكري انك ايه تشوف ي ه هوريكي الاهرام وهوريكي ا ل ن ف و ر ة اللي ف رمسيس تمثال رمسيس فخطر بباله انت ما نروح نزورها البابا ونفرجها ايه البابا يعني ما برضو تشوف البابا ما ي عايشه ن ي و ا ل ه ب ح ل ي ه تتفرج تشوف البابا فرح ح ض ر و ع ش ي ة لو البابا كرولس بيصلي ع ش ي ة البابا ك ر و ل و س خلص وفي بف ا ب الهيكل بيطلع من الجنب كده يطلع على فوق هو لمح البابا فقال تعال يا ابني البابا ك ر و ل و س خرج من باب الجنب فحلقوا عليه عشان نقوموا ايه تسلم فالبابا ك ر و ل و س احمسكم من شعره ق ا ل ا يا ب د ي انت جايب أ م ك تتفرج علي يا ابني هو أ ن ا من معالم مصر انت جايب أ م ك يابدي تتفرج علي ميصحش يا ابني اللي يجي ا ل ك ن ي س ة يجي ياخد ب ر ك ة مش روح يتفرج على بابا وضربو الم خ ف ي ف كده وكان د ر ت حلو وصدق ولا بد ان ايه ا ن ت صدق واحد من المنوفيه ج ا ن د ا ر ي ب ه في ش ب ر ة ولما نزل في ش ب ر ة اعداء ك ل م مع ا ر ي ب ه بقى و ب ت ا ع فالهم ق ل بقى يعني نفسي ا ل ن ه ا ر د ة أ ر و ح أ خ ذ ب ر ك ة البابا كيرلس قالوا ه س أ خليك والبابا كيرلس ه ي ط ي ر والبابا كيرلس كل يوم موجود يا بت ي اقطع ا ل ب ط ي خ ة ا ل ك ب ي ر ة و ط ع ب ط ي خ ة ا ي أ ك ل بطيخ ونسي ونسي البابا تاني يوم ا ل ص ب ح ي ة أ ف ر ن ي روح ي أ خ ذ ب ر ك ة فراح ع ن س ي سيدنا البابا باركني يا سيدنا قالوا ضحكوا عليك يا ابن البطيخ ا ب ا ر ح ض ح ك عليك بالبطيخ وعطلوه طب ازاي البابا كيرلس عارف الكلام ده انا معرفش هي م ر ا ي ة ر و ح ي ة صدق ولا بد ان ايه ان تصدق اقولكم ح ا ج ة كمان من ايام البابا كيرلس كان في ه و ا ح د ة راحت اشترط صور من دير مرمينه ا فمن ضمنها ا ل ص و ر ة بتاعت بابا ك ر و ل س اللي هي العينين ا ل ن ف ا ذ ة بتاعت بابا ك ر و ل س دي و ا ل أ خ ت دي ل ه ا ص د ي ق ة اسمها د ك ت و ر ث ا ن ي ة هي اللي حكت ا ل ح ك ا ي ة فبتقول ان ي ف ح ب ت ه ا دي اللي اشترت ا ل ص و ر ة نزلت وراحت عند واحد بتاع إ زاز قلت لو سمحت يعمله برواز ل ل ص و ر ة دي بتاع إ زاز راجل يعني مش مسيحي قال ل ه م ي ن ده الخميني قالت له لا ده البابا كيرلس قال ل ه عني ي ط ل عيد ع ي عشان ن ي ع تبرزوا له ا ل ص و ر ة قالت له ده بابا قديس قال ل ه عني قديس ولي من اولياء الله قالت له اه ح ا ج ة زي كده قال ل ه طيب شالله يا سويلي وبعدين بتقول قالت له شوف تتكلم باحترام يا ت الدنوس قالها ل شوفي انا بيني ب ي ن ك ايه يا ستي اعملك البرواز واخد ايه فلوسي البرواز ت م ن ه كام ت م ا ن وخمسه ت ا ش ر ج ن ي د ف عشر خ م س جنيه, جنيه قالها ل تعالي بعد ب ك ر ة اخد ايه الراجل قال يعني ا ل ن ه ا ر د ة ربنا فتح عليه بخمس ست ب ل و ي ز بدل ما اعملهم في المحل اخد لك البرواز كده لفهم وخدهم وروح وقال اعملهم في البيت روح البرواز في البيت فردهم كده بين حدتين ازاز وراح العتبه يشتري عيدان الخشب بتاع البراويز ده فمن الحظ ان جات اول ص و ر ة لما فردهم في الازاز ص و ر ة البابا كيرلس و و الرجل ده عنده بنت م ش ل و ل ة روح بعد ما جاب الخشب بيخبط على الباب ان امراته تفتح فوجئ ان بنته ا ل م ش ل و ل ة و ق ف ة على رجليه ا وهي اللي فتحت له الباب قالها مش ممكن ازاي قالت له ه ق و ل ك يا بابا الرجل ده ابو صليب رح طالع من ا ل ص و ر ة وقال لي انتي ق ع د ه ليه هات ايدك ف ع ط و ت ه ضي وقفني انا بقيت بامشي يا بابا بس بامشي على مهلي قال لها بنت كويس انك كنتي ايه وقفتي على ر ج ل ي ك هو كنا نحلم ورح ا راكع قدام ا ل ص و ر ة انا لو كنت باتريق عليك يا ولي ما هو معرفش اسمه انا باتريق عليك يا ولي لكن اقسم ب ا ل ت ل ا ت ة زي ما ب ي س م ح ل ديني انك انت م ن ت خارج من بيتي هتفضل صورتك دي في بيتي لو كلفتني عمري بروز ا ل ص و ر ة وعلقها ف بيته ر ح ت الاخت تجيب الصوره قالها شوف يا ستي الراجل ده ولي منقول يا ء الله ايش هتتريق تاني ق ا ل ه لا اللي مش مصدق ييجي وانا ايه احكيله انا عندي الدليل صورته مش هتخرج من بيتي خدي كام وتجيبي غيرها ا ت ل ق حلاه عليك ده انت بقيت بتحبوا ك ت ر مني انا مش بقولكم من ش و ي ة مين يمسح الدموع صدق ولا بد ان إيه ان تصدق عم جوارجي رجل من السويس وبيحب البابا كيرلس خ ا ل راجل طولها معاش و ح ا ط ت في ا ل م ح ف ظ ة بتاعته ص و ر ة ح ل و ة للبابا كرولس كده يعني بيستبشر بيها بيستبرك بيها ا ل ي و م انه راح في يوم من الايام قبض المعاش وتكه كده في ا ل م ح ف ظ ة وامن عليه وحط ا ل م ح ف ظ ة في جيبه اللي من ورا وقفل بالزرار و خ د بعضه ايه وروح ل ك ن م و ا ص ل ة والتانيه ة ايامز ي ظ ر ب يقبض من مكان بعيد ش و ي ة في السويس المهم يعني عطر فيه واحد حرامي فك الزرار ولطش ا ل م ح ف ظ ة يجي على باب بيته ويحط إ ي د ه ك ويطمن ت يعني انه طالع يسد الديون ل ا أ ج ي ب خاوي يدور على ا ل م ح ف ظ ة يبص تحت رجليه يرجع يركب يسال المواصلات اللي ركبها ا ل ب س ط ة يعني حاول يدور على ا ن يلاقي حد يدله على ا ل م ح ف ظ ة مفيش طبعا راجل على المعاش وكل اللي يملكه كل شهر هو ايه مرتبه يعني فرفع عنيه لفوق كده قاله ل كده برضه يا سيدنا هو أ ن ا حطك في ا ل م ح ف ظ ة كده يعني ز ي ن ة ده انا م ف ر و ض حطك في ا ل م ح ف ظ ة دي حاجتين نمره واحد تباركها نمره اتنين تحافظ عليها ق م ي وتشوق بيها طلع عم جوارجي زعلان قوي عد اول يوم وعد تاني يوم وتالت يوم لقى باب ا ل ش ق ة جرس بيرن لقى وحده ا قول في حد ه ن اسمه ا عم جوارجي طلع عم جوارجي قاله ل انا يابني يا في ح ا ج ة ان كنت يابني يا عاوز تسعى ل ح ا ج ة بفلوس المعاشي يا ب ن اتلطش ا ت ك ر على الله قال لا يا عمي ده أ ن ا جايلك وجايبلك ا ل م ح ف ظ ة بتاعتك حضرتك لقيتها قال لا ما لقيتهاش ده أ ن ا سرقتها منك وانت لازم من الاتوبيس في الحته ا ل ف ل ن ي ه قال له سرقتها وجايبها لي قال له ايوه قال له مش شايفي انها م ص ل ح ة غ ر ي ب ة كده ش و ي ة قال له ما أ ن ا ه ق و ل ل ك يا عم ج و ا ر ج ي ه أ ن ا بعد ما ت ش ت ه م أنك عند أ و ل ع م ا ر ة داخل بير السلم بتاع ا ل ع م ا ر ة عشان أ ف ت ح ا ل م ح ف ظ ة أ ش و ف فيها ايه ا خ ذ اللي فيها ورم ا ل م ح ف ظ ة لقيت أ س ي س كبير واقف تحت السلم وماسك عصايه وقال لي يا جدع انت رجع ا ل م ح ف ظ ة لصاحبها وخد أ ت ع ا ب ك أ ن ا مش أ ظ ل م ك خد خمسين جنيه ورجعله الباقي قال له بس قال له اسمع كلامي قال له انا يا عمي قلت ل ل أ س ي س ده حاضر وخدت ا ل م ح ف ظ ة حطها ت في جيبي وروحت و ا ل م ح ف ظ ة بتاعتك في جيبي تاني يوم ا ل ص ب ح ي ة انا نازل من ب ي ت ن ا في حي الاربعين لقيت واقف على باب بيتنا قال له يا بني عملت ايه ف ا ل م ح ف ظ ة ما ودتهاش ليه ل ص ح ي ه ا قال له لا يا عمي ده انا ودتها قال له كداب ا ل م ح ف ظ ة لسه فوق في د ر ج الشفونيره ة اطلع ا ه ت وروح و د ي ه ا لايه لصاحبها ف أ ن ا يا عم تالت يوم ا ل ن ه ا ر د ة عشان تبعد عني ا ل أ س ي س بتعقده ا مش عايز اشوفه تاني ادي محفظتك اهي و ا د ي ن يا عم الخمسين ج ن ي ه ا ل ل ي قال عليها ا ل أ س ي س بتعقده ا وكل واحد أ و ل ى بايه قاله كتر خيره لكن اتجبت ا ل م ح ف ظ ة قاله ايوه مسك ي ا ل م ح ف ظ ة كده قاله شوفت ا ل أ س ي س قاله ايوه قال له طيب فتح ا ل م ح ف ظ ة كده قال له هو ده صورته ده قال له ايوه هو ده هو ده اللي قابلني كل م ر ة ق و ل ي رجع ا ل م ح ف ظ ة قال له بس ده يا ابني ده س ف ر السما ء قال له يا عم اتلبشنيش اعمل معروف خط محفظتك قال له, له نهارك سعيد وصدق ولا بد ان ا ن تصدق في حته في ش ب ر ة اسمها ارض ا ل ش ر ك ة مساكن ايديا الهي ل ي فيها واحد رجل من الناس اللي عواجيز ناكل ا لعظمك ك ب ي ر ة كده الرجل د ه كان عضو في ا ل ك ن ي س ة وكان حصلت م ش ك ل ة ايام البابا كيرلس فراح مع ابونا ضد ابونا فرح مع ا ب و ن ا و ق ف ق د ا م ا ل ب ا ب ا كيرلس زمان قال له يا سيدنا ابونا دا رجل طيب ابونا التاني صفته صفته صفه البابا كيرلس ب ا ل ع ص ا ي ة ورح ل ا ش و ارجع يا جدع انت تغلط ف ا ب و ن ا ارجع تغلطش ف ا ب و ن ا بابا ك ر و ل و س زعق للراجل الراجل طلع متلبش و ن عند البابا ك ر و ل و س طبعا رايح عند البابا ك ر و ل و س متشيك بقى ل ب س البدله ا ل م ك و ي ة و ا ل ك ر ا ف ت ة اللي ت ج و ز بيها س ن ة اربعين و ا ل ج ز م ة الاجلسيه بتاع زمان ديه اللي مش عارف مش يعني متنشي قوي متنشي ايه فيه تنع زعق عشان بطرخانة لكن انا دماغه كرولوس البابا غلط م ا أ ب و ن ا صفرته صفرته و بيحكي لقى عيل دخل فيه من ورا ء ب ع ج ل ة اتكفل م ؤ ا خ ذ في نقاعه الطين قال ويي هي كده ايه كملت بقى ارجع أ ق و ل سيدنا سامحني لا كبرت في ا ل ن ا ي ولا مش أ ر ج ع يعني ا ي يعني مش ع ا ي ز يسامحني عد ى يوم ا ث ن ي ن ث ل ا ث ة أ س ب و ع البابا كورونا ستنيح وبعد ما اتنح البابا كيرلس بسبع سنين الرجل دا عي الرجل الكبير ده فمرات ابنه بتقول ح م ا ي عي و أ ن ا لا أ ع ل م شيء عن علاقته بالبابا كيرلس إ ل ا ان ي أ خ و جوزي اللي هو ابن الراجل دكتور بالليل قالهم يا ج م ا ع ة بابا ا ل ل ل ا د ي بيعد اللحظات ا ل أ خ ي ر ة من عمره اجهزوا ان ه ب ك ر ة ا ل ج ن ا ز ة بابا ا ل ل ل ا د ي هيموت بتقول واحنا نايمين ا ي و ة ويدنا لا عشان في نص ل ي لونه ا ل ع م ل ي ة ايه خلصت لكن بتقول حلمت بالليل بالبابا كرولس في بيتنا هو وابونا اللي كانوا بيتكلموا عليه عندنا عم بتقولوا الشقة قال لها لصالح فلان اللي يا سيدنا انت عندنا في الشقة قالها يا بنتي احنا جايين بيتكلم ابونا انت سمحته حتى احنا انا كان عليه أ ه و يسامحه قلت له بس بيموت قال لها ما احنا خلاص سامحناه ا ق ب ت ت قال ا ل ط ب ي ا سيدنا اجبلك ي ح ا ج ة المهم ة صحيت من النوم لقت ي نفسها ن ا ي م ة صحت جوزها بتقول يظهر أ ب و ك هيموت يا فلان قال لها ليه قلت له ده ا ن حلمت بالبابا ك ر و ل س كذا وكذا وكذا قال لها متقوليش ا فخبط على شقه ا ب و الشقه اللي قدامه فامه فتحت له تعال يا حبيبي قال لها بابا عمري ايه تسكت يا ا خ و ي أ ب و ك من عشر دقايق لقيته بيشر م ي ة يعني أ ق و ل ك إ ي ه مسحتله في الطين وش م ي ة وهو قاعد جوا يا اخويا ت ك ل م ويقولي ل ا ع م ل ي ن ي ك و ب ا ي ة شاي ونزل د ل د الرجلين من عالسرير ل ى فدخلت ورات ابنه قعدت تحت رجليه قلت له يا عمي في إ ي ه بينك ما بين البابا كيرلس قالها ده كلام كتير خالص إ ي ه اللي جاب ا ل س ي ر ة دي اتفصل ج ه وسامحك قالها بجد احكيلك يا بنت اللي حصل ده انا كنت زعلت البابا كيرلس وكان حصل مني وكان حصل م ن ه وخبطني ب ا ل ع ص ا ي ة وطلعت براوات خبطني ب ع ج ل ة وانزلت في الطين س م ح ن ي البابا كيرلس س م ح ن ي الرجل العجوز ده عاش بعد ا ل ح ك ا ي ة دي ست سنين بعد ما كانت قضيتها يتحكم فيها لكن صدق ولا بد أ ن ايه ان تصدق البابا كيرلس وهو عايش تصادف ان واحد ي ت ج و ز واحده ويظهر ي قبل ما تتجوز بيوم بيومين اتخضت فدخل فيها بعد عنكم روح شرير فدخلته عليها بعد عنكم ي على ن ي ع زوجها او على عريسها كانت مش هي فبدت تقف في ا ل ب ل ك و ن ة وتخلع هدومها والناس بقى يعني ح ا ج ة بلاوي بعد عنكم ومهازل والناس تتفرج عليها و ح ا ج ة كانت ف ض ا ي يعني وطبعا الراجل يعني في شهر جوازه اللي هو شهر العسل سماه يعني شهر النكد فيعمل ايه ناس قالوا له و د ي ه ا للبابا كرولس حاول ينزلها من البيت تقوله انزل بس بشرط اخلع هدومي يا بنت الناس يتنزل الناس بنت البيت لهو عاوزني اقعد عاوزني في الهدوم اروح جابه عربية、إسعاف. وراحوا ا ا ت ل عليها تلات م ب ع ر ج ل العيلة ة من ا و ر شايلينها هيلة بيها ل ا ح ط ي ن في عربية البطرخانه ا ا وراحوا س ع ف ي ه ا ا ل ب ة القديمة بطرخانة القديمة الاسعاف مردينش يعني ينزل القديمه ب و ك كده س وارا ا في ل بتاع العربية قالوا سيدني يا سيدنا كذا جابوا للبابا كرولو ش و ي ة م ي ة بابا ك ر و ل ا ل صلى مزمورين كده على ا ل م ي ة ونفخ فيهم قالو خد يا ا ب ن رش عليها ش و ي ة ا ل م ي ة دول بس ا س ت ن ى يا ا ب ن عشان لما تفدح الباب و م ت ع ل ق و ش فضايح هات يا ا ب ن ستر هيكل من, من جوه الهيكل الستور ا ل م ط ب ق ة دي يعني جابوا ستر وقالو خش خذ يا ا ب ن ستر ده ا ر م ي عليها فرموها عليها فجالها زي غ ي ب و ب ة قالو خذ يا ا ب ن ا ل م ي ة دي ارشها على الايه على الست د ي فرشوها عليها فبعد شويه قالت الله انا ايه اللي جابني هنا فعريسها وزوجها بيقول ه ا طب امي قالت ليه لام ي مش ا س ت ن ى لما يلم هدومه ولا عاوز ن ن ز ل عريانه من ا ل ع ر ب ي ة الله الوضع ايه الوضع ي ت غ ي ر قال يعني ا ن ت ع ا ر ف العريان من و ق ل ت له لا مش ه ي د يا راجل لك انت جبني في عربيه اسعاف طلعوها البابا ك ر و ل ل س فالبابا ك ر و ل ل س ابتسم قال لها الحمد لله يا بنتي شر وزال اللي كان عليك اسمو ش ط ا ن الفضايح والحمد لله اهو ايه اهو راح وصدق ولابد ان ايه ان تصدق في يوم في نص شهر س ب ع ة البابا ك ر و ل ل س كده حاله خمستشر نوفمبر واقف كده بيسلم على الناس وواحد صعيدي لف عمه كده مع امه ا ل ص ع ي د ة جاي يسلم سلام يا سيدنا ادعيلي قال لنا ز ع ل م منك كراجل قال و ا ليه يا سيدنا قال و ا ما رحتش ا م و شنوده السنادي قال له هروح لما ر و ح قال له ما المولد فاتك يا حبيبي هتروح ازاي طلع الصعيد يضرب كف على كف ازاي البابا عارف ان انا ايه ما رحتش و وش ع ر ف ه ان انا كل س ن ة بروح مع ده السنادي انا معرفش ا جابها من الكنترول ازاي انا مش عارف لكن صدق ولا بد أ ن ا ي ن تصدق